بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أظل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد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 119. اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس فإذا لقيتم الذين كفوا فضرب الرقاب حتى إذا أذخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَى الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِك وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَنْ تَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ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 يا ايها الذين امنوا ان تقر الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتاسلهم واضل اعمى ذلك لأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبوا أعمادهم أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ أَنِّي وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا 122. طالعات جنات تجري من تأتها الأنهار 123. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أحرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم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 مما إن غير آذن وأنهاهم من اللبن لم يتغير طعمه وأنهاهم من خمر اللذة للشالبين وأنهاهم من عسل مصفى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً عَمِيمًا فَقَطْعَ أَمْعَاءَهُمْ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 سبعوا أغواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بوته فقد جاء أشراطها فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُم ذِكْرَاهُمْ فَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ تُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ كَمَتُ وَذُكْرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَظُرُونَ إلَيْكَ نَظَرَ الْمَوْجِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فأولى لهم طاعة وقون معروف فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أم 119. وتفسدوا في الأرض وتقطعوا أرعامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أرصارهم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 فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأعبط أعمالهم أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ أَرَيْنَاكَ هُمْ فَلَعَرَفْتَهُم 121. 122. 123. 124. 125. 126. 126. 127. 128. 129. 129. 129. 129. 129. 121. 121. 121. 121. 131. 131. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى وشاق 119. من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تابطلوا اعمالكم ان الذين كفروا فصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فَوَمَن فَنِيَ يَغْفِرُ اللهُ لَهُ فَلَا تَغْمُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَئِلُونَ وَاللهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهم وإن تؤمن وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إِنْ يَسْأَلُكُمُهَا فَيُعْفِكُمْ تَبْغَلُ وَيُخْرِجَ أَبْغَانَكُمْ هَאَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَن يَبْغَدُ